بر الوالدين واجب على كل إنسان وأنت مسلم وتعرف هذا نعم أعرف هذا وطاعة الوالدين فرض لأن الله قال في القرآن الكريم استعوذ بالله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال أيضا استعوذ بالله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا